عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي وتبعثنا أسود هائجات لها في السبض معهود الخصال عزيمتنا بأبطال النزال تقلدنا مراقين العوالي وتبعثنا أسود هائجات لها في السبض معهود الخصال إذا الأنهار جلد اكون الطوالي في ثبات المعالي في, المعال في جلال عزيمتنا بابطال النزال تقلدنا مراقينا العوالي وتبعثنا اسودا هاجاج نهف السبق معهود الخصال تقلد تبعثنا مراقين العوالي وتبعثنا أسودا هائجات لها في السفق معهود الخصال